اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار يا عزيز يا غفار